بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من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 ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 وَبَتِغَاؤُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا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 تخرجون، وله ما في السماوات والأرض كل له قانطون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه.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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسلون